وإن لمنكر يضف أو جردا ألزم تذكيرا وأن يوحدا وتلو ألطق وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عندي معرفة هذا إذا نويت معنى من وإن لم تنوي فهو طبق ما به قر وإن تكن بتلو من مستفهما فلهما كن أبدا مقدما كمثل ممن أنت خير ولدا إخبار التقديم نزرا وردا ورفعه الظاهر نز ومتا عاقب فعلا فكثيرا ثبتا كلن ترى في الناس من رفيقي اولى به الفضل من الصديقي